بسم الله الرحمن الرحيم كَفَّهَا يَعْيُونَ صَادِقِ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي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 فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قَالَ رَبِّ إِنَّنِي وَهَنَاءَ لِي غلام وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي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 حُكْمًا صَبِيًّا وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبِرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يبعث حيا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 الرحمن منك ان كن تتقوا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً وَكَانَ أَمْرًا قَضِيًّا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 حزني قد جعل ربك تحتك سريه وهزي اليك بجذع نخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فان ما ترين من البشر احدا فقولي, فقولي ذرته للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا فاتت به قومها تحملوه قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امراسا وما كانت ام وكبغيا فاشارت اليه فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال اني عبد الله قال اني الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا واجعلني مباركا اينما كنت وامصني بالصلاه وامصني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا ثقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت, ويوم أموت ويوم بعث حي <tudo estiarymu> <سؤال> <estão Pomis> e <maryama> ا ذلك عيسى بن الذي في يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول لكم فيكون وان اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَمِنْهُمْ مَّن فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَمِنْهُمْ مَّن فِي رَشَادٍ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ اسْمَعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يوم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 وَنَكُرَ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شيئا يا أَبَتِ إِنِّي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 أستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم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 وَهَبَنَ لَهُ مِرحمَتناَا أَخَهُهَا رُوننَ بهِيَا وَذكُر فِي الكتابابِ إ اسماعيل إَّهُ كََ صالِقَ الوعد وَكَانَ رَسُولًا النَّبِيياَا وَوكَانَ يَأمررُ أَهْهُ بِالصَّلااتِ وَزَّكان وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اتى ادم ومن من حملنا معلوه وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَجِئْتَ بَيْنَنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فسوف يلقون غيا إلا مَن تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة وَلَا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده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 فَاعْبُدْهُ وَاصْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثمَُّ لا نُحظِرًاهُم حَوْول جَهَن مَجثََا ثمَُّ لََوزِعًاَّ مِنْ كُلِّشاعَة أَهُم أَشَدُّ على الرحْمَانِ عتَّا ثمَُّ لا نَحْنُ أَلَم بالَِّذلَهُم أَول بِهَا صِل وَإم كَ على رَبِّكَ حَثْمَمَّ قَضِيََا ثَُّنُ لَّّذينَ الاتَّقَمْ وَنَذَوْ الظالِ مِينَ فِيه جِثََا وَإذاَا تُطلَ عَلَْهِ م يةُنَ بَيناتٍ قَالَ الذيينَ كَفَعُول الذيذينَ آمَنُوا أَُفَريقَين خَيرَُّ قَامَوا وَأَحسَنُ نَذِيَا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءَ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَ مَا يُوعَدُ إِنَّ الْعَذَابَ وَإِنَّ الْمَسَاءَ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 أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْ وَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنُرَدُّهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّاءً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 وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا أَنْ دَعَوُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا رَحْمَانٌ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا وَكُلُّهُمْ مَآتِيه يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا من الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بنسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحده هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم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 وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَطِيَّاً وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونَ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغَتِ من الْكِبَرَ اجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَل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 بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَتَّقِي قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ إِنَّهُ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي وَلَمْ أَكُن بِغَيٍّ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 حزني قد جعل ربك تحتك سريه وهزئي اليك بجذع النخلة تسقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فما ترين من البشر احدا فقولي فقولي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 وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيَّةً فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اجعلني مباركا اينما كنت وامصني بالصلاه وامصني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون مَا كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِمَّا يَشْهَدُ يَوْمَ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا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 اذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبي ا اذ قال لابيه يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابتي ان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 وَهَبَنَ لَ مِرحمَتنَا أَخَهُهَا رونَ نَ بهياَا وَذكُر فيِيكتابابِ إ اسماعيل إَّم كَانَ صالِق الوعد وَكَانَ رَسُولًا النَّبياَا وَوكَانَ يَأمررُ أَهْلَهُ بِالصَّلااتِ وَززَّكان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 ياتي ادم ومن من حملنا مع نوح ومن ذريه ابراهيم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 وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما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 ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن مِنْ كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن إِلَّا وَارِضُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون وإما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات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 لَن سَيَضْرُرُونَّ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْذُهُمْ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 وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا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 وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرُ بِهِ قَوْمَ النُّذَا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كَ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 وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَطِيَّاً وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَقِيرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلَهُ رَبِّي رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونَ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغَتِ من الْكِبَرَ اجْتَبَيْنَاهَا وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا مُسْتَغْفِرِينَ وَكَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ قَالَتْ رَبِّ كَيْفَ لِي وَمَا كَانَ لِي وَأَنْتَ خَيْرُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قال رَبِّ اجْعَل لِّي آية قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثه ليال سويا فخرج إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا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 حَزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهَزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِنَّ مَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فقولي فقولي وَرَتْلُ للرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمُهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأً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 ұйыз әүтә үйүс әүш үүтә үйыдә үйә үлдәүүү үдер үйыз үдә үш үхүүүдә үшүү үлдәу үшүүү үй үүдәүүү үшүүү үүйтә үйгі қойға үүйі үдіүү үмірі الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا ويأتون لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَذَكْرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ أَبَتِ لَمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا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 وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَ عِيلٍ إِنَّهُ كَانَ صَالِحًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّي مَرْضِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ ومن ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن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 فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغُنْمِ إِنَّهُمْ كَانُوا وَعْدَهُ مَأْتِيًّا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 نَمَجِثِيَا ثُمَّ لَنَمْزَعَ عَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ اعْتِيَا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا فَصْلِيَا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا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 وإما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات والالْبطِيَةُ الصَّالحَاتُ خَيْيرٌ عدَ رَبِّكَ ثَوَبَوُ وَخَيْرٌَّ رَدّ أَفَرَأَيتََّ كَفَ رَبآياتِنَا وَقَالَ لَتَيََّ مَا لَ وَلَدَاأَ الطَّلَعَ الْ الغيبَاء مِ التَّفَدَعِ دَ الرَّحْمَانِ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 ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا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 وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ